عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود فسلم عليهم.